حيالا الجهاد حيالا الجهاد حيالا يا ذا الجهان سائل الانجما كيف ضاعب سائل الانجما كيف ضاعب واسراب العلقم ام نارا مستدما تلقاها انجو حيا لك حيا لك حيا لك الجهان حيا لك في حام السعف، فما نام يعذب، عيشنا مستطاف في جنان الكتاب، في جنان الخلود. هيا للجهاد، هيا للجهاد، هيا للجهاد، يا أبا ما أقام الطغاة، يا ما وجودي اجب في رحاب الاذ حيث حب والسجود حيالا حيالا ايالا كلنا نفتدي دعوه السدادي كي نرا في ضي رايه المسجد فوق كل الكل. حيالة الجهاد حيالة الجهاد حيالة الجهاد حيالة للجهاد في الربا والنهب دعوة للجهاد في الربا والنهب بالسيوف ايدت تسترد البلاد رمح قد يلهو حيالة الجهاد Hayaalet bina